الطيب ما ينفع مع اهل اللكاع نجيتني من هناك جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاعه جربت معك الطيب ما فاد وياك الطيب ما ينفع مع اهل اللكاع نجيتني من هناك جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاعه ادورك من بغيتك ولا لقاك في جدولك مالي ولا ربع ساعه كبر ماني بصاحبك لو لي ذاك كبرت ماني بصاحبك لو ذاك راح الحماس اللي تبي واندفاعه كبرت ماني بصاحبك لو ذاك راح الحماس اللي تبي واندفاعه أول لو منك أزعلتني طحت لرضاك لاني محب وفي المحبة أطماعة للحين أحبك لكن أبخل سواياك ودتني الخبرة حدود القناعة تذكرني أتذكرك تنساني أنساك للوصل أصله للقطاع قطاع عبدالله عبد الله. وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البين كود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة أي أبو عبد الله.